أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنون குُ ق ك ve قُهُ يَصَّ ك يَسْمَعُ نَجْوَى كَلِمٍ اللَّهِ سُمِّيَ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ وَإِذَا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى قُلْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَامِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا اتِّبَاعًا لِّلظَّنِّ كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله Oh فَغَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَغَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا وقالوا لن تمسنا النار إلى قل أتخنتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أَمْ تَقُولُونَ عَلَى مَا لَا تَعْلَّمُونَ بَلَى كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْقَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ هُمُ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأن أَمَ مَنْ نُعْمِلُ الصَّالِحَاتِ Oh, man. وقولوا للناس حسنا وأطيما وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم Quan 我 oriju Quanto jure وَإِ تُكُم أُسَرةُ فَادُ وَهُمُحَرُ وَمَُّ عَلَكُم إِخُر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أسد العذاب وما الله بغافل عن تعملون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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ففو عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد ذي بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم Amvang ko la màm sudum bi فَلَعَنَ الله بِكُفْرِهِمْ فَقُولِي لَمَّا يُؤْمِنُوا o lamma ja ألم ما جاء فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا بي أن يكفروا بما أنزل الله FURU BIMA <laughs> وباءه بغضب على غضب وللكافرين Thank ollu nu minu bimà وصدق لما ما قل فليمن تقتلون ام بان إن كنتم مؤمنين صلق الله العظيم